وتر الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا والتابعون سبيل توقيفهم عذاب الجحيم